كل شوق للقاءكم في الليلة الإنشادية في تاريخ 15 فبراير ساعة 7 في فندق كراون بلازا إن شاء الله ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت وراح أخص الجمهور الكريم ببعض الأنشيد الجديدة من الألبوم الجديد قلبي محمد صلى الله عليه وسلم يسمعونه لأول مرة إن شاء الله